بسم الله و ا ل ح م لله ا ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اتبعوا ده ثم اما بعد هذا هو ا م ج ل س العاشر إ ن شاء الله تعالى من مجالس التوضيح في رد شبهات صاحب ر س ا ل ة إ ل ى ولاه التجريح كان هذا في ل ي ل ة الخميس غ ر ة رمضان العام الثامن والعشرين من بعد ا ر ب ع م ا ئ و الف من الهجره وكنا قد انتهينا في المجلس السابق من رد شبهات ا ل د ع و ي ة محمد حسان ح و ل احتجاجه ب ب ع ض ك ل ان م العلامة ا ا ل ل أ ب ي فيما نستمر في الاستماع إ ل ى ر س ا ل ة الى, إلى ولد التجرير ح ب ا ً أ ق ر أ عليكم شيئا ً م م ا قائل ا ل إ م ا م أ ب و عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في أ و ل كتابه العلم الصغير في بيان منهج ا ن م ه الجرح والتعديل منذ القرون ا ل أ و ل ى من ا ل ه ج ر ة في بيان حال أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء والمخالفين أ و المخطئين أ ص ح ا ب ا ل أ خ ط ا ء والزلات سواء من أ ه ل ا ل س ن ة أ و من أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ل و أ ن هذا كان و المنهج عند ي عند السلف الصارخ منذ القرن ا ل أ و ل ا ل ذ جاء قال الترمذي رحمه الله تعالى كما في العلل الصغير هو الملحق ب آ خ ر سنن الترمذي وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل اهل ل لا ح د وقد ي ي ث عاب بعض من ف م ع ى أهل الحديث الكلام في الرجال الكلامة الرجال في وقد وجدنا غير واحد من الائمه من التابعين وقد وجدنا غير واحد من الائمه من التابعين قد تكلموا في الرجال ع ل ي ك منهم وَسَّلَامِهُ م الحسن البصري وطاووس تكلم في معبد الجهني وتكلم سعيد بن جبير في طلق ا بن حبيب وتكلم إ ب ر ا ه ي م النخاعي وعامر الشعبي في الحارث ا ل أ ع و ى وهكذا روي عن أ ي و ب ا ل س خ ت ي ا ن ي عبد الله بن عون وسليمان التيمي و ش ع ب ة ا بن الحجاج و ص ف ي ا ن الثوري ومالك بن أ ن س و ا ل أ و ز ا ع ي عبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي, مهدي وغيرهم من أ ه ل العلم انهم تكلموا في الرجال, الرجال وضاعفوا وانما حملهم على ذلك عندنا والله أ ع ل م ا ل ن ص ي ح ة للمسلمين لا, لا يظن بهم ل يظل انهم يظلم بهم أ أ ر ا د و ا الطعن على الناس أ و الغيبه、لا. هذا كلام ا ل إ م ا م الترمذي رحمه الله تعالى كما في ك ت ا ب ا ل ع ل ل في آ خ ر السنن انما ارادوا عندنا ان يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا ل أ ن بعض الذين ضعفوا كان صاحب بدعه و ب ع ض م كان في وبعضهم كانوا أ ص ح ا ب غ ف ل ة و ك ف ر ة خ ط أ ف أ ر ا د هؤلاء ا ل أ ئ م ة أ ن يبينوا أ ح و ا ل ه م ش ف ق ة على الدين فأراد هؤلاء الأئمة هؤلاء أ ن يبينوا أ ح و ا ل ه م أ ي أ ح و ا ل أ ص ح ا ب البدع و أ ص ح ا ب ا ل غ ف ل ة وكثره ا ل خ ط أ شفقه لماذا شفقه عليه على الدين وتثبيتا أي تثبيتا للحق ل أ ن ا ل ش ه ا د ة في الدين أ ح ق أ ن يتثبت فيها من ا ل ش ه ا د ة في الحقوق و ا ل أ م و ا ل انتهى فنحن نسير على خطى هؤلاء إ ل ى ا م ه العظام من ا ل م ة السلف الصالح و نتبع آ ث ا ر ه م في بيان أ ح و ا ل المخالفين من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والبدع نصح المسلمين ل و حفظا لهذا الدين من أ ن يدخل فيهما ليس منهم و ليس يعني قصدنا من الكلام في فلان أ و علان من الرجال الموجودين ا ل آ ن على ا ل س ا ح ة في هذا الزمان من المتصدرين ل ل د ع و ة والتعليم ليس قصدنا الغيبه ة لأن ذ وكذلك كذا ا الغيبة المحرم الطعن بيننا ليس ليس عليهم ليس وبينهم خلافات شخصية من قصدر خلافات أ و خلافات على دنيا أ و مال و إ ن م ا نحن نحذر من مخالفاتهم وبدعهم نصحا ل ع ا م ة المسلمين و ل ط ل ب ة العلم حتى لا يغتروا بهذه المخالفات والبدع ويظنون أ ن ه ا تنسب إ ل ى ا ل س ن ة و ليست من ا ل س ن ة فلا يعني فما ينبغي على على المنصف أ و ع ل ى على الباحث على الحق أ ن يجب غ ل ان ل ي غ ض ب للدين و أ ن يغضب للحق إ ن ك ا ن ص ا د ق ا ف ي اتباعه ل ل ن ب ي صلى ا ل ل عليه ه و س ل م ف ا ل ح ف ا ظ على سنة ا ل ر س و ل صلى الله عليه ل و س م من أن ي د خ ل ليس فيها ما م ن ه ا أولى و أ ع ظ م و أ ج ل من أ ن نحافظ عليه على فلان أ و علان ل أ ن فلانا ً وعلانا ً لا وزن لهم بجانب س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وبجانب منهج أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح نستمر ا ل آ ن إ ن شاء الله تعالى في الاستماع إ ل ى ما تبقى من درس ر س ا ل ة إ ل ى ولاه التجريح ل ل د ا ع ي ة الواعظ محمد حسان هذه الفتاوى و... ينقلها عن ا ل ل ج ن ة الدائمه ة بالمملكة العربية الصعودية نعم للإفتاء ي ف ت والان قديمة نبين سوف أ م إ ش الشيخ ء ا ل الآن ه فهو محمد خ س ا م وفقنا الله ايها الاتباع الحق ما زال يسير على ا ل و ت ي ر ة نفسها التي بدا بها درسه هذا من ذكر بعض ما يوافق هواه أ و يعني بعض ما يصلح أ ن يكون يعني حجه له لتثبيت ر أ ي ه دون أ ن يذكر الكلام الاخر ل أ ه ل العلم الذي يهدم ر أ ي ه هذا الذي يريد أ ن يصل إ ل ي ه وهذا كما بينا هذه س م ة من سمات أ ه ل ا ل أ ه و ا ء هي ذكر المجمل دون التبيين يعني ا ل آ ن هذه الفتاوى التي نقلها محمد حسان على ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة هي م ب ن ي ة على ا ل إ ج م ا ل ليس فيها تفصيل وبلا شك هذا ا ل إ ج م ا ل فيه تلبيس بلا شك و إ ن أ ف ت ى بها ل ج ن ة د ا ئ م ة بدليل أ ن أ غ ل ب أ ع ض ا ء هذه ا ل ل ج ن ة لجنة د ا ئ م ة لما سئلوا بعد ذلك عن هذه الجماعات و ا ل أ ح ز ا ب حزبا ً حزبا و ج م ا ع ة ً ج م ا ع ة ً خصوصا ً بعد ما تبين لبعضهم ما كان يخفى عليهم من قبل كانت إ ج ا ب ت ه م فيها التفصيل والتوضيح الذي قد يخالف هذا ا ل إ ج م ا ل المذكور هنا فيه فهذه في الفتره هم ا ل آ ن قالوا إ ن هذه الجماعات فيها حق وباطل وهذا يوجد عند اهل الحق انفسهم فان اهل ا ل س ن ة أ و فإن علماء ا ل س ن ة في كلامهم ما قد يكون حقا وما قد يكون خطا لان العالم, العالم من علماء ا ل س ن ة ليس معصوما فهو فهو فهو فهذه ا ل إ ج ا ب ة بلا شك فيها يعني شيء من, من عدم اتضاح الحق ولذلك ه يوافقط ما, ير ما يرمي اليه حسان وذلك ذكر هذه الفتاوى فقط دون أ ن يذكر الفتاوى ا ل أ خ ر ى ل أ ع ض ا ء ا ل ج ن ه الدائمه ايضا التي فيها بيان قد أ ج ما ل هذه ل ف ت ا و ى مما قد اجهم ك ل سامع على حسب هواه يعني ا ل آ ن أ ن ت ا ل آ ن سمعت هذه الفتاوى اذكر لي ب إ ج ا ز ما الذي أ ن ت يعني فهمته او استنبطته, استنبطته منها. يعني اللي وصل إليك. استنبطت منها من في كل جماعة الخير في يقصد بيه كل ومشارك كل واترك الحق الحق الباطر جماعة جماعة من ها ومباطر ما اتباع هو والمقصود ينفش ا ل من الفتاوى التي نقلها حسان انت, أنت بهذا الفهم هل تبين لك الباطل الذي عند هذه الجماعات والاحزاب بعض الأخطاء ولكن هذه ا ل أ خ ط ا ء لا تمنعنا من اتباعهم ومن سلوك طريقهم هذه خ ط و ر ة ا ل إ ج م ا ل لذلك اسمعوا إ ل ى ما قاله ابن القيم ا ل ج و ز ي ة رحمه الله تعالى في بين خ ط و ر ة هذا ا ل أ م ر ا ل إ ج م ا ل في فتوى كما في كتابه ا ل ص و ا ه المرسمه على ا ل ج ه ن ي ة والمعطله ن ا ا ا في ل ل ث اقولك يا حبيب الله رضي الله ع قال ابن ا ق ي م ا ل ج و ز ي ة رحمه الله تعالى في الجزء الثالث ا ل ص ف ح ة ا ل خ ا م س ة والعشرين بعد ت س ع م ا ئ ة من كتاب الصواعق ا ل م ر س ل ة ط ب ع ة دار ا ل ع ا ص م ة برياض إ ن هؤلاء المعارضين بالكتاب و ا ل س ن ة بعقلياتهم التي هي في ا ل ح ق ي ق ة جهليات من الجهل إ ن م انما ي ب و ن أ ر ه م م إ ن يبنون أ م ر ه م في ذلك على أ ق و ا ل مشتبهه محتمله ة محتملة أو أقوال م ت على ش ب محتمله ة أو أقار م ش ت ب م ح تحتمل م ل ة ت معاني م ت ع د د ة ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والاجمال في اللفظ يوجد تناولها بحق لا باطل فبما فيها من الحق يقبل من لم يحط علما ما فيها من الباطل نعم ا ن ت ب ه ن ا ل ي العباره فبما فيها من الحق يقبل من لم يحب علما ما فيها من الباطل ل أ ج ل الاشتباه والالتباس ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ن ا أ قلت و ق ل تعليقا على ز ي العباره ا ل أ خ ي ر ة بل ويعارضون أ ي ض ا نصوص العلماء الذين هم ورصه ا ل أ ن ب ي ا ء المؤيده بالدليل والبرهان وهذا الذي حدث في مثل هذه الفتاوى هم ا ل آ ن ي أ خ ذ و ن ح س الشيخ حسان أخذ ما في هذه الفتاوى من ا ل إ ج م ا ل في ا ل ل ب س ومن الاشتباه في المعنى وعارض بما فيها من الباطل نصوص العلماء ا ل أ خ ر ى ا ل م ؤ ي د ة بالدليل والقران فيها ت ف ص ي ل فجعلها معارضه لهذه النصوص ا ل أ خ ر ى التي علمها طيب لم ابن ي ي ذ ه ا ل ا ر ة ايضا ه ا م منشأ جدا من ضلال ضلة وهذا م ن ش أ ضلال من ضل من ا ل أ م م قبلنا وهو م ن ش أ البدع كلها هذه ا ل ط ر ي ق ة وهذا الاسلوب الذي اتبعه حسان في م س ل ما صنع هذا الكلام السابق ثم قال ابن ق ي م رحمه الله تعالى <تصفيق> فأصل ضلال بني آدم ف أ ص ل ضلال بني آ د م من ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م ج م ل ة والمعاني المشتبهه ولا و سيما ولا سيما إ ذ ا صادفت أ ذ ه ا ن ا مخبطه يعني هذه ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م ج م ل ة والمعاني المشتبهه تكون أ د ع ى في ا ل إ ض ل ا ل إ ذ ا صادفت عقولا أ و أ ز ه ا ر ا ً م خ ب ط ة أ س ا س ا ً ليس, ليس عنده م التمييز بين الحق و ا ل ب ا ط ن فلما تصادف هذه ا ل غ ب ا ر ا ت ا ل م ج م ل ة مثل هذه ا ل أ ز ه ا ر تجعل هذه ا ل أ ز ه ا ر ت ض ل وتطيش أ ك ث ر فكيف قال ابن القيم ع د ذلك فكيف اذا ضاف إ ل ى ذلك هوى وتعصب يكون ا ل أ م ر أ د ه ى و أ م ر فكيف, فكيف إ ذ ا اضاف إ ل ى ذكر هذه ا ل أ ف ا ظ ا ل م ج م ل ة والمعاني المشتبهه كيف إ ذ ا أ ض ي ي ف و ض ا ف إ ل ى الهوى والعصر يكون ا ل أ م ر أ ش د وهذا ظاهر هذا كلام م ق ي م هذا ظاهر يعني ظهور الشمس ل أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب و ل أ ص ح ا ب الفهم في درس حسان هذا ا ل ر س ا ل ة الى ولاه التسجيل ك أ ن ه فعل أ وقع و فيما حذر منه ابن القيم تماما أ و إ ل ى اي حد قريب فنحن ا ل آ ن سوف يعني نصرد عليكم وعلى الشيخ حسان يعني شيئا ولو يسيرا من الطوام والبلايا التي عند هذه ا ل أ ح ز ا ب خصوصا حزب ا ل إ خ و ا ن ثم حزب التبليغ والدعوة و ا ل د ع و ة وفي ضمن سرد هذه البلايا ن ق ر أ عليكم الفتاوى ا ل أ خ ر ى ا ل م ف ص ل ة التي كتمها محمد حسان في هذا الدرس ولم يتعرض لذكره واكتفى فقط بذكر الفتاوى ا ل م ج م ل ة التي احتوت على أ ل ف ا ظ م ج م ل ة ومعالي م ش ت ب ه ا ليضرر السامع حتى يفهم او حتى كما ا ق لاقت ب ن ي م اذهانا متخبطه فكل من فهم الكلام عليه على هواه خصوصا إ ذ ا اضاف إ ل ى هذا التعصب بهذه ا ل أ ح ز ا ب فلاقط الهوى عند السامعين وفقني الله عز وجل في الطبعه ا ل ج د ي د ة من كتاب دفع بغي الجائر الصائل <تصفي> على إ م ا م الجرعه ا ل ت ع د ي ل والمنهج السلفي ب ا ل ب ا ط ن ونقد علمي لكتاب أ ن ص ر أ ه ا ك ظالما أ و مظلوما لذاك المجهول <تصفيق> المدعو ب عبد اللطيف النجدي فوفقني أكون وتلخيص من بجمع خلال هذه الطبعة الجديدة إلى أن أكون وتلخيص الأصول البدعيه التي عند حزب ا ل إ خ و ا ن المسلمين وذكر الكلام المنقول عن أ ئ م ت ه م وعن رؤوسهم و أ م ر ا ئ ه م الذي يدل عليه على التزامهم لهذه ا ل أ ص و ل ا ل ب د ع ي ة ثم من خلال ه ذكرت ا ذ فتاوى العلماء الكبار في التحذير من بعض هذه ا ل أ ص و ل والتي أخفاها محمد حسان ولم يذكرها في هذه ا ل ع ج ا ل ة التي استمعنا إ ل ى بعضها ا ل آ ن فنقول أ و ل ا ا ل أ ص ل ا ل أ و ل من ا ل أ ص و ل ا ل ب د ع ي ة التي عليها حزب ا ل إ خ و ا ن المسلمين حزب ا ل إ خ و ا ن اسس الشيخ ابراهيم بارك الله فيك تقول له الشيخ خالد أ ب و عبدالله يقول لك أ غ ل ق هذا بارك الله فيك ا ل أ و ل حزب ا ل إ خ و ا ن أ س س على ح ق ي ق ة ص و ف ي ة تقر التوسل بالاموات وهذا ما صرح, ما صرح به مؤسس حزب ا ل إ خ و ا ن حسن ا ل ن ه وذلك من خلال تعريفه ل ل ح ر ك ة ل ل ح ر ك ة ا ل د ع و ي ة التي قامت عليها ا ل إ خ و ا ن والتي قام ا ل إ خ و ا ن بتبنيها حيث قال ان دعوتنا, إن دعوتنا هي د ع و دعوة س ل ف ي ة وطريقه س ن ي ة و ح ق ي ق ة ص و ف ي ة و ه ي ئ ة س ي ا س ي ة خلط ولذلك تجد أ ن ا ل إ خ و ا ن أ وحزب ا ل إ خ و ا ن هم صدقوا في الشطر ا ل أ خ ي ر من هذا صدقوا أ ن ه ا فعلا ن ن ض م تحت لوائيم اهل التصوف و ا ل خ ر ا ف ة والتشيع والرفض ولكنهم يصدقوا في الشطر ا ل أ و ل فليس فيها لا دعوه س ل ف ي ة ولا ط ر ي ق ة ص ن ي ة بل هي ت ض ا م ا ل ط ر ي ق ة السلفيه ة كما سفيأتي ب ب ا ل أ د ل ة ا ل ج ل ي ة وقد أ ب ا ن حسن, حسن البنه بلا ت و ر ي ة عن ن ش أ ت ه الصوفيه كما في كتابه مذكرات الدعوه و ا ل د ا ع ي ة الذي كان قد قدمه ق د حسن ب ن ه كنموذج ل ل د ع ا ء كي ي س ي ر علي فقال حسن البنا في ا ل ص ف ح ة ا ل ت ا س ع ة عشر وفي ا ل ص ف ح ة العشرين من مزطرات ا ل د ع و و الداعيه وفي المسجد الصغير ر أ ي ت ا ل إ خ و ا ن ا ل ح ص ا ف ي ة ا ل ح ص ا ف ي ة إ ح د ى الطرق ا ل ص و ف ي ة يذكرون الله تعالى عقب ص ل ا ة العشاء من كل ل ي ل ة وكنت نعم واضبا ً على خ ض و ر درس الشيخ زهران اللي الطريقة ا ل هو من ح ص فاجتذبتني ي هذه رحمه ح ل ق ة الذكر ب أ ص و ا ت ه ا ا ل م ل س ق ة وناشيدها الجميل وروحانيتها الفياضه و س م ا ح ت هؤلاء الذاكرين ر أ ي ت م كيف يزين ا ل ب د ع ة يزين ع ن ي ي ج ل س ة هؤلاء ا ل م ت ص و ف ة التي قامت على, البدعة على الذكر ب د ع على ة ل ا ا ل ب د ع ي الذي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فعله أ ص ح ا ب ه يثني عليهم, عليهم ويظهروا من مظهر ا ل ه من مظهر العباد السنيين ويظهر ط ر ي ق ة ذكرهم المبتدعه ك أ ن ه ا كان ط ر ي ق ة يعني ط ي ب ة ومشروعه فيقول إيه؟ يصف هؤلاء ه ل البدع ل ل ذ ي ن ي ق ص و ن في المسجد أ ح ي ا ن ا ويذكرون الله عز وجل بلفظ الجلال المفرد الله ويذكرون وجل يجلسون عدد عددا من الدقائق أ و س ا ع ة أ و ساعتين يرددون هو، هو، ه كالكلاب ذ ك ا التي تنبح كما ذكر هذا العلماء هذا الذكر البدعي المحدث ي ص ف ه حسن ا ل ب ن ة ب أ ن ه أ ص و ا ت م ن ص ق ة ونشيد جليل هذه ا ل طريقه حاسه هي طرق ا ل ص و ف ي ة كلها م ش ت ر ك ة في هذا الذكر المبتدع واين اختلفت في بعض ا ل أ ل ف ا ظ فالشاهد يعني ثم يصف هؤلاء الجهال المخرفين ب ا ل س م ا ح ة ويقول وسماحه هؤلاء الذاكرين من شيوخ فضلاء وشباب صالحين. وشباب صالحين ثم قال ف و ض ب ت عليها هي ا ل أ خ ر ى و ت و ت د ت الصلاه بيني وبين الشباب هؤلاء ا ل إ خ و ا ن الحصافي ن ومنذ ذلك الحين أ خ ذ ا اذ اخذا أ خ ذ اسم الشيخ الحصافي يتردد على ا ل أ ذ ن فيكون له أ ج م ل وقع في أ ع م ا ق القلب و أ خ ذ الشوق والحنين إ ل ى ر ؤ ي ة الشيخ والجلوس إ ل ي ه و ا ل أ خ ذ عنه يتجدد حينا بعد حين و أ خ ذ ت اواظب على ا ل و ظ ي ف ة ا ل ر ا ز و ق ي أواظب ن على م ع ا ل و ظ ي ف ة ا ل ر ز و ق ي ة من وظائف ا ل م ت ص و ف ة صباحا و مساء ا وزادني بها اعجابا أ ن الوالده قد وضع عليها تعليقا لطيفا والد حسن البنه و الشيخ عبد الرحمن الساعاتي رحمه الله تعالى هو بلا شك أ ف ض ل و أ ع ل م من حسن البنه و إ ن كان كما يعني بين حسن البنه هنا أ ن ه كان يعني قد يكون ت أ ث ر شيئا ما أ ي ض ا ب ا ل م ت ص و ف ة ولكنه في جانب آ خ ر كان لو المؤلفات ا ل ع ل م ي ة ا ل ن ا ف ع ة التي خدم بها بعض كتب ا ل س ن ة نحو قيامه بترتيب مسند ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى وكذلك قام بترتيب مسند الشافعي ولذلك كان عبد الرحمن السعاتي والده و... حسن البنه أ ن ف ع للمسلمين و أ ع ل م و أ ف ض ل من ولده حسن البنه و إ ن كان ل ل أ س ف حسن ا ل ب ن يعني ي اخذ ليتو منه هذا الاهتمام ب ا ل ع ل م و ا ل ت ع ل ي م ه ذ ا ا ل ا ه ت م م ا ب ا ل السنة ولكنه أ خ ذ منه فقط جانب التصوف وهو الذي ذكره هنا في مذكراته ولم يتعرض لذكر مصنفات أ ب ي ه أ و لذكر ج ه و د أ ب ي ه ا ل ع ل م ي ة مما يدل انه لا ما, ما نهتم بها لكنه اهتم فقط بجانبه التصوفي ثم قال في الصفحة الثالثة و ا ل ع ش ر ي ن <تصفيق> و ض ه ب ت الى الوالد الشيخ بسيوني <تصفيق> ورجوته أ ن يقدمني للشيخ الحصافي <تصفيق> ففعل <تصفيق> وكان ذلك عقب ا ص ل ا ة العصر من يوم أ ر ب ع ة رمضان للعام الحادي و ا ل أ ر ب ع ي ن بعد ا ل ث ل ا ث م ا ئ ة و ا ل أ ل ف من الهجره <تصفيق> و إ ذ ا لم تكن ا ل ذ ا ك ر ة فقد كان يوافق يوم ا ل أ ح د حيث تلقيت ا ل ش ا ا ذ ل ل ي ة ط ر ي ق ة ا ل ش ا ذ ل ي ة عنه هذا اعتراف حسن البنى في م ذ ك ر ا ت التي حتى الان ي ط ب ع ه حزب ا ل إ خ و ا ن ويعتبرونها ميثاقا ل ل د ع و ة مذكرات ا ل د ع و ة و ا ل د ا ع ي ة هي من الكتب ا ل م ع ظ م ة عند حزب ا ل إ خ و ا ن تعد دستورا ً ل د ع و ة حزب ا ل إ خ و ا ن حسن البنى يقول هنا و ايش تلقيت ا ل ش ا ذ ل ي ة الطريقة الشاذلية من أ ض ل الطرق ا ل ص و ف ي ة فيها من الخرافات والشركيات والجهالات ما لا يعلمها الا الله عز وجل فحسن ا ل ب ن ه كانت ن ش أ ت ه على ا ل ط ر ي ق ة ا ل ح ص ا ف ي ة الشاذليه ة الشاذلية حيث طلقيت ع ن واذنني ب أ و ر ا د ه ا ووظائفها <تصفيق> ثم قال في ا ل ص ف ح ة ا ل ر ا ب ع ة والعشرين نزلت د م ن ه و ر ة مشبعا ب ا ل ف ك ر ة الخاصه فيه يعني وصل به الحل ليس فقط إ ل ى <تصفيق> اعتراق الطريقه لا قد تشبع بها <تصفيق> <تصفيق> ثم قال الصفحة الرابعة ا ل في ي ر ع ش نزلت ن ض م ن ه و ر مشبعا ب ل ف ك ر ة ا ل ح ص ا ف ي ة و ض م ن ه و ر مقر ضريح الشيخ ا ل سيد حسناي حسناينا ل ح ص ا ف شيخ ا ل ط ر ي ق ة ا ل أ و ل ى وفي ه نخبه ص ا ل ح ة من الادبار الشيخ فكان طبيعيا أ ن أ ن د م ج ه في هذا الوسط و أ س ت غ ر ق ه في هذا الاتجاه هذا حسنا どうしたの you <laughs> بسم الله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه و ن ت ب ع و ا دائما ثم, ثم قال حسن البن بعد ذلك وفي مذكراته مذكرات ا ل د ع و ة و ا ل د ا ع ي ة وقلنا كثير من أ ي ا م ا ل ج م ع ة التي يتصادف أ ن نقضيها في ضمنهور نقترح ر ح ل ة ل ز ي ا ر ة أ ح د ا ل أ و ل ي ا ء القريبين من ضمنهور ف ك ل أ ح ي ا ن ا نزور دسوق التي فيها قبر فنمشي ي ه ا قبرها الدسوق ف على أ ق د ا م ن ا بعد ص ل ا ة الصبح م ب ا ش ر ة حيث نصل حوالي ا ل س ا ع ة ا ل ث ا م ن ة صباحا ً فنقطع ا ل م س ا ف ة في ثلاث ساعات وينحو 20 كيلو متراً. ونزور ح و كيلو 20 متراً ن القبر ونصلي ا ل ج م ع ة هكذا اصر المبنى يعترف أ ن ه كان يشد الرحال إ ل ى القبور القبر الدسوقي والرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح الذي أ خ ر ج ه ا ل ب خ ر ي ومسلم لا تشد الرحال إ ل ا إ ل ى ث ل ا ث ة مساجد المسجد الحرام و م س ج د هذا والمسجد ا ل أ ق ص ى ثم قال كنا أ ح ي ا ن ا نزور ع ز ب ة ا ل ن و ا ن حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر سيد سنجر من خواص رجال ا ل ط ر ي ق ة ا ل ح ص ا ف ي ة المعروفين لصلاحهم وتقواهم ا ر أ ي ت م التلبيس ونقضي هناك يوما كاملا ثم نعود يعني فبلا شك واضح بلا, بلا خفاء كيف ن ش أ حسن ا ل بن ن ش أ ت ص و ف ي ة بحته لا ع ل ا ق ة لها م ن ه ج السلف ولا ع ل ا ق ة لها بالسنه ثم قال في ا ل ص ف ح ة ا ل خ ا م س ة والعشرين و أ ذ ك ر أ ن ه كان من عادتنا أ ن نخرج في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمواكب بعد ا ل ح ض ر ة كل ل ي ل ة من اول ربيع ا ل أ و ل إ ل ى ثاني عشر منه وخرجنا بالموكب ا في الموالد ونحن ننشد القصائد ا ل م ع ت ا د ة في سرور كامل وفرح تام كان ح ص ن البنا يسير مع ا ل م ت ص و ف ة المخرفين في الموالد ينشد القصائد ا ل ب د ع ي ة وما هي القصائد التي كان ينشدها حسن ا ل ب ن ا اسمعوا حتى تعرفوا كيف أ ن محمد حسان هداه الله عز وجل قد أ خ ف ى الحقائق هذه عن الشباب الذين اغتروا بكلامه هذا و ظ ل و ا ان حزب ا ل إ خ و ا ن هذا وعلى راسيه حسن حسن ا ل ب ن ا ك أ ن ه م يدخلون في نطاق أ ه ل ا ل س ن البنة من الذين ي ت ل ع و ن السلف الصالح و م عندهم شيء من الباطل أ و ا ل خ ط أ الذي لا يخلو منه عالم من لم م يبين اليه كتب ؤ ل ا ء من ضدعة وضلالة وانحراف عن السنة. و ا ن ح رانب ف ع السلم كما قال س يعني ح ا وتعالى ن <تصفيق> ه ت ن ك ت م ما قدموا واخرهم قال سبحانه وتعالى إ ل ا من شهد بالحق وهم يعلمون اللهم استحق فقال نعم قال عبد الرحمن البنه أ خ و حسن البنه في كتابه حسن البنه ب أ ق ل ا م ت ل ا م ذ ت ه ومعاصره في الصفحة الحادية والسبعين والثانية والسبعين ذكر ق ص ي د ة من القصائد التي كان ينشدها حسن البنه لما كان يخرج في الموارد اسمعوا ما قالهم حسن البنّة حسن هذا الحبيب مع الاحباب أ ح ب ب قد ض ر من ا ل ح ي ب ه ذ ا ل ح ي ب الأحباب مع قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وزرع الرسول صلى الله عليه وسلم قد حضر ف هذه ا ل ح ض ر ة و ا ل ص و ف ي ة ما معنى الحضره ا ل ص و ف ي ة أ ن ه م يدعون أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حضر في م ج ل س ه ذ ا ومن م ص ي ب الأدعى و ا ل أ م ر أ ن ه ادعى أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضر في هذا المجلس الوهمي قد سامح الكل وسامح الكل يعني غفر للكل فيما قد مضى وجرى هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم صار هو الذي يغفر الذنوب فقال اللهم س ت <تصفيق> ط ح ب ه ذ ا و ل ي ا الامام الشهيد الذي يقدسه أ ت ب ا ع ه أ ك ث ر من تقديسهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويتعصبون له فوق انتمائهم ل س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلون أ ن تقدح في ا ل س ن ة يقبلون ا ل ق ط ح ة في ا ل س ن ة ويقبلون أ ن تزم أ ص و ل أ ه ل السنه من قبل الروافض د ا ل م ت و الشيعه هم هم الذين ذ ك ر هذا الكلام في ترجمته لحسن البنى هذه ا ل ي ما ذ ك ر ه ادعاه ما أو ا مثلاً واحد مثلا من ث ل ا ً م اعداء البنى الذي يريد ان ً أ ينظره بصوره、غيره. غير حقيقيه لا هذا الكتاب الذي قام على ت أ ل ي ف ه وعلى طباعته بحريته الكامله عبد الرحمن البنة. أخو حسن البنة. <تصفيق> قال بعد ذلك ح ص <تصفيق> لقد بنا ل ادار على العشاق خمرته صرفا يكاد سناه يذهب ب ا ل ب ص ر ة <تصفيق> يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب لقد بلبلت أ س م ا ع ن ا يا مطرب الفقراء وما لركب ا ل ح م ى نالت معاطفه <تصفيق> لا شك أ ن حبيب القوم قد حضر نحن ننزه عمنا حسن بننا الله عليه, وسلم. نحن الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا في هذا الرسول قالوا الكلام المنتمئ صلى وسلم في ب ا ل ا ا ل ب د ع ة والشرك هذا هو ا ل إ م ا م ا ل م ج د د ر أ ي ت م ما الذي جدده جدد طرق الصوفيه ذ ا حصل بنى المجدد الذي ادعى له سعيد ح و ى كما سوف ياتي سيتكون من كبار ا ل إ خ و ا ن في سوريا في كتاب الله أ ي ض ا ادعى أ ن حسن البنه مجدد القرون السبعه ة الماضية ذ الماضيه ي ق و أن حبيب ا ل ق و قد حضره ل ل صلى الله عليه وسلم ر س و قد ح ر المستحيل طيب <تصفيق> اسمعوا أ ي ض ا إ ل ى حسن البنا ويقرر مراحل ا ل د ع و ة ا ل ث ل ا ث التي قد رسماها لحزب ا ل إ خ و ا ن في ق و ل في ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة ت م في كتابه التعاليم أي وهذا اللفظ التعاليم هو م س ت ق ى من كلام اليهود تعرفون هذا اليهود عندهم من ك ت ب ي م ا ل م ق د س ة كتابا مسبب له البروتوكولات مع التعاليم عجيب ا ل ل ه يعجب من أ م ر هذا الرجل لماذا اختار هذا الاسم بالذات ع ل ي كي م السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة ك يجعله ع ل و ا ن ا على الخطوط والمراحل التي رسمها لحزب ا ل إ خ و ا ن هل جاء هذا؟ جاء يعني كما قال م ص ا د ف ة لم يتعمد أ م ن هذا يرتبط بفكر ماسوني معين قد يكون عليه حسن البلده كما كان عليه سيد قطب كما بينا لكم من قبل سيد ق ب كان قبل أ ن يعود إ ل ى مصر ويكتب هذه الكتابات التي ا م ت ل أ ت بالتكفير في التكفير والبدع غ ر و و ف التكفير ا ل والضلالات كان ي د و ر بين المنتديات ا ل ك ن س ي ة ا ل ن ا س و ن ي ة في أ م ر ي ك ا ب أ ط ر ا ف ه في م ذ ك ر ا ت ه فهل هناك س ة ربط بين هذا ام ان هذا جاء هكذا عبثا وهذا لا يعنينا كثيرا ولكن يعنينا الذي ثبت عليهم بالشرط فقال حسن ب ن ا في ر س ا ل ة التعاليم ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة التي هي من مراحل التكوين ونظام ا ل د ع و ة فهذه ا ل م ر ح ل ة صوفيا بحت من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ر و ح ي ة وعسكري بحت من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ع م ل ي ة ونحن نستبدل ك ل م ة عسكري بخارجي و ي ق و ل إ ن ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة هي م ر ح ل ة ص و ف ي ة بحت ة من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ر و ح ي ة ويسمي ا ل ن ه ا ي ة ا ل ع م ل ي ة ب من العسكريات ويعود السنيه من النهايه ا ل خ ا ر ج ي ة ل أ ن ه ي ق ص د ب ا ل ع س ك ر ي ة الى ع د ا ل ا ل ق و ة و ا ل ع ت ا د ل ه كان الخروج على م ل ك فاروق فشاهد يعني وشعار هاتين الناحيتين دائما أ م ر م ط ا ع من غير تردد ولا شك ولا حرش اسمع, اسمع، تسمع وتطيع ل ل أ م ي ر و إ ن أ م ر ك يا ابي باي أ م ر على طريقه اليه الصوفيه قال من اعترض انطرد الذي ا ع ت ر ض على شيخه يطرد من اين ا ل ط ر ي ق كذلك أ ي ض ا كان هذا ميثاق ا ل إ ك و ا ن ك م امر بيّن سلبنة هناك أ وطاعه من غير تردد ولا شك ليه؟ للقائد او ا ل أ م ي ر ولا حرج لا ت ت ح ر ش مهما أ م ر ك به ا ل أ م ي ر يجب عليك أ ن تسمع و ان تطيع ثم كانت هذه ا ل ت ر ب ي ة ا ل ص و ف ي ة التي أ ص ل ه ا حسن البنا في التعاليم وفي مذكرات الدعوه ا ل د ا ع ي ة لها عظيم ا ل أ ث ر على اتباعه وعلى تلامذته من بعده فهنا المرشد الثالث لحزب ا ل إ خ و ا ن عمر التلمساني يقول في كتابه شهيد النحراب عمر بن الخطاب في الصفحه ا ل خ ا م س والعشرين بعد الصفحة السادسة والعشرين بعد المائتين فلا داعي إ ذ ن للتشدد في النكير على من يعتقد كرامه ا ل أ و ل ي ا ء واللجوء إ ل ي ه م في قبورهم ا ل ط ا ه ر ة والدعاء فيها عند الشدائد هذا كلام عمر بن سامي المرشد الثالث لهزب الإخوان ثم قال في ا ل ص ف ح ة ا ل ح ا د ي ة والثلاثين بعد المائتين فما لنا وللحمله على أ و ل ي ا ء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم وهذا المثال ا ل أ و ل و خ ص ايضا هذا المثال الثاني نظم مصطفى السباعي ي ر ش د ا ل إ خ و ا ن في سوريا ق ص ي د ة ص و ف ي ة ش ر ك ي ة م ن ا ج ي ه ا الرسول صلى الله عليه وسلم ك أ ن ه م ن ا ج ي منجي الله, الله سبحانه وتعالى فقال سيدي يا حبيب الله جئت إ ل ى اعتاب بابك أ ش ك و ا ل ب ر ح ة من سقمي ا س يا د ط ب ع وأنه يخاطب ا ل ر سيدي و ل صلى الله ل ع ه وسلم س <تصفيق> يا ي تنادى السقم في جسدي من ش د ة ا ل ص ق م ل م أ غ ف ل و ل م أ ن م ي يا سيدي طال صوقي للجهاد ف هل تدعو لي تدعو ي عودا عالي العالمي هذا لا يخاطب به الله سبحانه و تعالى الرسول صلى الله عليه و سلم في مقام الله يعني نعوذ بالله من, من هذا الضلال هذه هي اثر ا ل ت ر ب ي ة ا ل ص و ف ي ة التي ربى ع ل ي ه حسن البن اتباعه كما في كتاب مذكرات الدعوه ا ل د ع ي ة وكتاب التعاليم أ ن قال مصطفى السباع المرشد ا ل إ خ و ا ن في سوريا هذه ا ل ق ص ي د ة ا ل ب د ع ي ة ا ل ش ر ك ي ة وقد أ ل ف رمضان البوطي من كبار أ ي ض ا ا ل إ خ و ا ن في سوريا كتاب ه م الذي سماه تربياتنا ا ل ر و ح ي ة هذا الكتاب قال في مقدمته أ ز م ع ه ان أ خ ر ج هذه ا ل ر س ا ل ة تحت عنوان تصنف ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م ع ا ص ر ة ثم فكرت أ ن أ خ ر ج ه ا تحت عنوان ا ل ح ي ا ة ا ل ر و ح ي ة لجند الله ولكن لمنافسات م ت ع د د ة جعلتها تحت عنوان تربيتنا الروحيه ة ن حسن البنة وما أتى بشيء نفسه هو على حسن البنة بيّن أنه كان ا وما كعاليم التي أصلها لما الأدعائي الطريقة الحصافية الصوفية والطريقة الشازلية كما في مذكرات الدعاء والدعائي يسير بشيء يعلم ويسير يتبع في على على أتى خط ومن اجل هذا ا ل ت أ ص ي ل الصوفي القائم على ا ل خ ر ا ف ة و ا ل و س ا ن ي ة ب لا شك لا ي ل ت ق ي مع ا ل د ع و ة إ ل ى التوحيد و إ ل ى ا ل س ن ة و إ ل ى منهج الصلاه ا ل ص ل ا ة لذا لم يظهر بحزب الإخوان اي ل إ خ و ا ن أ نشاط في ا ل د ع و ة إ ل ى التوحيد و إ ل ى م ح ا ر ب ة الشرك الذي ارسل ك ا ف ة ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين وكذلك ا ل ص و ف ي ة لا تلتقي مع ا ل س ن ة ا ل ب ت ة حيث ان التصوف و آ ت و ن البدع في الاعتقادات وفي العبادات وهذا ما قد بينه ّ س م ا ح ة الشيخ العلامه ا ل إ م ا م عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لما سئل هذا السؤال فسئل ق ن ه م س م ا ح ة الشيخ و ص م ا ح ة الشيخ ح ر ك ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين دخلت ا ل م م ل ك ة منذ ف ت ر ة و أ ص ب ح لا نشاط واضح بين ط ل ب ة العلم ما ر أ ي ك م في هذه ا ل ح ر ك ة وما مدى توافقها مع منهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ج ا ب الشيخ رحمه الله تعالى وكتب ا ا فاتوى الشيخ س م ع و إلى الذي ابن باز ا اللجنة الدائمة ا ن رئيس للدعوة ف ا التي احتج محمد حسان ء محمد ف ت الفتوى و ه ا ا ت استمعتم حتى ت ي إليها قليل ع منذ ر ا حسان أن أ محمد ا ل ت ي ت و ا ف ق فقط هواه <تصفيق> وكتم الفتاوى ا ف ت ل ص ي ل ي ة ا ل م ؤ ي د ة ب ا ل أ د ل ة من الكتاب و ا ل س ن ة التي تفضح هواه وتبين تدليسه على ي ه ع ل الشباب أ ج ا ب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى و أ ز ي ل فاتو م س ج ل ة بصوت الشيخ وهي م ش ه و ر ة تجدها في أ ك ث ر من موقع من مواقع النت قال الشيخ رحمه الله تعالى <تصفيق> حركه <نتوقع> ا ل إ خ و ا ن المسلمين <تصفيق> ينتقدها خواص اهل العلم ل أ ن ه ليس عندهم نشاط في ا ل د ع و ة إ ل ى توحيد الله وانكار الشرك وانكار البدع لهم أ س ا ل ي ب خ ا ص ة ينقصها عدم النشاط في ا ل د ع و ة إ ل ى الله وعدم التوجيه إ ل ى ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة التي عليها أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فينبغي للاخوان المسلمين أ ن تكون عندهم ع ن ا ي ة ب ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة ا ل د ع و ة إ ل ى توحيد الله و إ ن ك ا ر ع ب ا د ة القبور والتعلق ب ا ل أ م و ا ت و ا ل ا س ت غ ا ث ة ب أ ه ل القبور كالحسين أ و الحسن أ و البدوي أ و ما أ ش ب ه ذلك ثم قال يجب أ ن يكون عندهم ع ن ا ي ة بهذا ا ل أ ص ل ا ل أ ص ي ل بمعنى لا إ ل ه إ ل ا الله التي هي أ ص ل الدين و أ و ل ما دعا اليها ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ع ل آله ى و في م ك ة دعا إ ل ى توحيد الله إ ل ى معنى لا إ ل ه إ ل ا الله فكثير من أ ه ل العلم ينتقلون على الاخوان المسلمين هذا ا ل أ م ر أ ي عدم النشاط في الدعوه إ ل ى توحيد الله والاخلاص إ خ ل ص و ا ل إ لهم و إ ن ك ا ر ما أ ح د ث ه الجهال من التعلق ب ا ل أ م و ا ت و ا ل ا س ت غ ا ث ة بهم و ا ل ن ظ ر لهم والذبح لهم الذي هو الشرك ا ل أ ك ب ر وكذلك ينتقدون عليهم عدم عدم ا ل ع ن ا ي ة ب ا ل س ن ة تتبع ا ل س ن ة و ا ل ع ن ا ي ة بالحديث الشريف وما كان عليه سلف ا ل أ م ة في أ ح ك ا م ه م الشرعيه وهناك أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة أ س م ع ا ل ك ث ي ر من ا ل إ خ و ا ن ينتقدونهم فيها و ن س أ ل الله أ ن يوفقهم ويعينهم ويصلح احوالهم هكذا انتقد عليهم العلامه ابن باز عدم ا ل ع ن ا ي ة ب ا ل د ع و ة للتوحيد وعدم ا ل ع ن ا ي ة ب ا ل س ن ة فماذا بقي فما من الدين إلا م يكن و ا ل د ا ع ي ة له ع ن ا ي ة ب ا ل د ع و ة إ ل ى التوحيد الذي هو أ ص ل الدين والنهي عن الشرك شرك الدعاء في دعاء غير الله و ا ل ا س ت غ ا ث ة ب ا ل أ م و ا ت وكذلك إلا م يكن الدعاه له ع ن ا ي ة واهتمام ب ا ل س ن ة فماذا بقي من الدين وكيف تكون د ع و ة من هذا حاله الذي ليس له أ ي ع ن ا ي ة لا بالتوحيد ولا بالسنه ة فإلى أي شيء ي د اذا كان الدين قد بني على هديه ا ل أ ص ل ي ن لا إ ل ه إ ل ا الله التوحيد محمد رسول الله ا ل س ن ة ف إ ذ ا لم ي ه ت م ا ل د ا ع ي ة أ و لم ت ه ت م هذه ا ل ج م ا ع ة التي تحسب على السنه ة لم ت ت م ل ا ب ا ل ت و ح ي د ولا بالسنة فأي شيء بقي لهم من ا ل د ع و ة فهم يعني بارك الله فيكم كما قد بين العلماء كما س و ف ي أ ت ي إن شاء الله في الفتاوى التاليه ة كانت ذ ه ا لم ج ا ع ة أو لم تقم هذه ا ا ل ج م على ة ع ما كان عليه السلف الصالح بل هي ج م ا ع ة ح ز ب ي ة قامت على التحزب وقامت على التصوف وهذا الذي صرح به حسن البنا في مذكرات ا ل د ع و ة والداعيه فالاخوان قد اسس على ا ل ط ر ي ق ة ا ل ح ص ا ا ف ي ة ل ص و ف ي ة ا ل ق ا ئ م ة على ا ل ح ر ا ف ه وعلى الوثنيه وحسن البن كان يخرج كما اعترف هو بنفسه في الموالد ي ن ش د القصائد ا ل ش ر ك ي ة التي يستهيئ فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم أيها يقول إن حبيب القوم قد、حضره. قد للصوفية الحضرة إن حضر حضر نحتفل هذا إ ن شاء الله حتى لا نثير عليكم <تصفيق> حتى إ ن شاء الله يتيسر لنا حتى يتيسر ل ن ان أ ن ص ل ي القيام بعد صلاه العشاء شاء و... ل ل يعني إن شاء الله بإذن العشاء ل ه يكون م ا د ن إن شاء الله نيال رمضان في خلال ركعات القيام في شرح كتاب التوحيد وجل كل ليلة شهر عز في في في من شرح للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حتى نتعلم التوحيد في شهر التوحيد أ ن رمضان هو شهر, شهر التوحيد الذي أ ن ز ل فيه كتاب التوحيد ا ل ق ر آ ن المعظم الذي هو كلام الله عز وجل ليس بمخلوق 神様はあなたのお話を聞いています。